ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن غلد فإن كان له وامر من مما ترك من بعد وصيتي اوصي بها وَلَهُ النَّرْمُضُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَنْ يَنكُرُ كُلَّ مَوْلَدٍ فَإِن كَانَ لَنكُم مَوْلَدٌ فَلَهُ النَّسُومُ مِنْ اتركتم من بعد ديواني تصفون به اوديين وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ فَإِن كَانُوا أَكْرَمَ مِنْ ذَلِكَ فَغُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِي وَصِيَّتَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَنِيمٌ ذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تنتجر ميم تحتها الانهار خالدين فيها وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا